قالوا لك اذا ما نزل للله La la la feere min jila انا و اجتسمى الهرار للحين جامل ناكل جهدي مع المدران اصبحت تنكر بلادك وهنا لا اعتي شنا للحين تروك بالفاطر كذا تبقى بقى طلب العجلي منك بنت تشعجر منه تربك تفير رمه مع المجنان la la la la